والنابعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابحات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تردقوا راجفة نتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها صاشعة يقولون أئنا مردودون بالحاجعة أَإِذَا كُنَّ عِظَامُهُمْ نَثْرَةً وَأَظْلُلُهَا إِلَى أَنَّهَا رُجْزَةٌ صَادِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اِذْهَبْ إِلَى عِيرَتِهِمْ وأهديك إلى ربك فتخشى فأغاه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادا فقال أما ربكم الأعلى فأخذه الله لك على الآخرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنت فَمَا شَاءَ خَلَقَ فَرْقًا فِي السَّمَاءِ بَنَاهَا وَوَضَعَ فِيهَا مَقَامًا وَأَغْشَى لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فإذا جاءت الطارى ممس الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز في الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المقوى ومن صاف مقام ربي ولمن نفس على الهوى فإن الجزء مذهي المقوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنز من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من أَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَرَوْهَا إِلَّا حَشِيَةً أَوْ بُرْقًا